في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من لي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسار ثم ماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقضي ما أمر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكية وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وابيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأنه يغني وجوه يومئذ مسحرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسحرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها